فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استفقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر انفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس نشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا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 ذلكَلِكَ بأَنهُ كانَوا يَكفرُرونَ بِآياتِ اللَّهِ وَاقَتُلونًَاَّ بينَ بِغيْرِ الْ الحََّّ ذَلِكَ بِمَا صَل وَكامُوا يَعْتَدُون